هذا ما نسميه زمة العلاقة بينك وبين الله حبيبك ريب منه مشغلك في عبادته من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر ماذا والله الله من الأعمال ربنا مشغلك ايه اقصد في عبادتي ما وظيفتك عند الله شغلتك ايه عند ربنا ان الله يحب العبد الغني المقصود غنى القلب النقي اللهم طهر قلوبنا غطر ببالي اليوم واريد ان ابثها سنة نسأل الله أن يجرنا عليها أخي هل انت هل تطيبت اليوم خطيت ريحة قبل أن تأتي إلى الجمعة زمان في مساجدنا الطيبة مساجد بتاع الناس الغلابة دي كنا نجد واحد واقف على باب المسجد وفي إيده إزازت ريحة كل اللي يدخل لصلاة الجمعة يطيبه أين ذهبت هذه السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بها كل من جاء الجمعة من اتى الجمعة فليغتسل استحمى ابن المتيج من اتى الجمعة فليغتسل واصل الجمعة واجب في مذهبنا واجب عليه ثلاثة احاديث صحيحة من اتى الجمعة فليغتسل وليتطيب من طيب إن كان عنده فإن لم يكن عنده فليمس من طيب امرأته المؤمن طيب طيب فيحب الطهارة وكما قلت في خطبة النقي أن الطهارة مسألة نفسية في ناس نفسيته كده بيحب النظافة بيحب الطهارة طاهر واخر لا يبالي بالقدارة والله طيب لا يقبل الا طيبا اللهم اجعلنا من الطيبين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطخرين ان الله يحب العبد الغني النقي التقي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 لما أردت أن أتحدث عن التكوى ما هي التكوى؟ ما هي التكوى يا عم الشيخ عبد الله؟ قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا, وقالوا وفي النهاية أيها الإخوة ما معنى التكوى؟ التكوى هي التكوى هذا تعريفها تكوى يعني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 أن تجعل بينك ما تخافه وتحذره وقاية تخيك منه دي علامة التكوى سمة التكوى لوحد تخي يبقى كده يعمل وقاية بينه وبينما يخافه لكن مش هي دي التكوى ما هي التكوى قلت كثيرا أن في الإسلام معاني في الإسلام معاني لا تفسر هي كده ما معنى السكينة هي الشيء ما معنى الصمالينة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 يضعها الله في قلب من شاء من عباده ولكن هناك سبيل طويلة لتصل إلى أن يمنحك الله التقوى درجة تقي وتسألت أيها الإخوة هل خلى زماننا من تقي أين الأتقياء الأخفياء أين هل أنت منهم هل أنت منهم هل يعدك الله من أتقياء عباده اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم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 تعالى لتأملها في قضية التقوى لتجد قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا خطيرة خطيرة في ولقد وصينا وصية التكوى وصية الله للأولين والآخرين تأمل حين تأتيك وصية من الله أمر خطبالك من أنجي وصيط ربنا شوف يحب أحد أحدا يقول له إيه أوصني فين يكون أحد على سفر يقول له أوصني فين يكون أحد سيفارق يقول له أوصني حين تجد أحدا خيرا منك وتريد أن تنتفع منه تقوله أوصني